وتأمر في تفسيري من خلال القراءة في كتاب المهذب المنير إزاد المسير في علم التفسير وهذا هو الجزء المقرر هو السابع عشر معنا بفضل الله تبارك وتعالى وسيكون انطلاقا من قول الله تعالى في الآية السادسة والاربعين بعد المئة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الآية يتفضل أخونا الشيخ ابو عبيدة فقال الله تعالى لرضاه وقواه على قراتي المقرر اليوم جزاكم الله خيرا لاشتقان راجق الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ادراه وان لكل وجهه بالتنوين ولكل ولكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّ وَجْهَ اللَّهِ مَأْثُورٌ لَّهُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ أَحَدًا وَذَلِكَ الْإِلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا كما أرسلنا فيكم رسولاً يكم يسلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم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 نفس الأمر منورة بل أحياء ولكن بل أحياء ولكن لا تشعرون ولمبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والآفس والثمرات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 لاك الله خير تقبل الله منك. آمين أجمعين وإياكم إستغفر الله خير. نعم آمين. وياك. قال مصنف قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فرقة منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. قال فيها يعرفونه قولان أي في مرجع الضمير أحدها أنها تعود على النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه أي يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال والثاني تعود على صرفه إلى الكعبة يعني على السياق السياق يتكلم عن صرف نبي صلى الله عليه وسلم وتحويل الكعبة قال أبو العالية وقتاد والسد ومقاتل وروية عن ابن عباس أيضا يعني يعرفون تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة واضح على ما تقدم من الطرق لم ذكرنا أن بعض قال كان هذا مكتوبا في كتابه ونحن قال الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هذا التشبيه هنا التشبيه يعني يعرفونه مثل معرفة أبنائه طبعا هذا أسلوب عربي يعني هذا القرآن نزل بلسان العرب والعرب كانت يعني إذا أرادت أن تبين أن فلانا مستيق بين الأمر باتا به يقول أعرف هذا الشيء كما أعرف ابني فهمت العرب كانت معروف عند هذا الأسلوب إذا أراد أن يبين ان الأمر هذا مستيق منه غير شاك فيه فإنه يقول لك أعرف هذا الشيء كما أعرف ابني ولذلك في حديث أبي رمثة الغنوي رضي الله عنه كما جاء في مصند الإمام أحمد لما جاء مع ولده وكان ولده يشبهه جدا يعني يشبهه لدرجة كبيرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال في الحديث قال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام يضحك من ثبت شبهه. بأبي يعني من كثر التثبت شبه بينهما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا لن يسأل في أبي رمذا فقال إي ورب الكعبة يحلف في رواية إي وربي أشهد به فتبسم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يحرفه فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك الحديث الشاهد أن العرب تعرف هذا الأسلوب والقرآن خاطبهم بما أهدوه من الاساليب لكن على معاني وضع على معاني أعظيمة كما ذكرنا من قبل أن الله تبارك وتعالى فضل كلامي على كلام خلقك فضل الله على خلقه الشاهد فقولوا تعالى الذين آتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم يعني في التثبت واليقين في معرفة الحق قال وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق الذي كتموه قال قولان أن أحدهما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مجاد والثاني أنه التوجه إلى الكعبة وضع أمر أول يتعلق بجنس النبوة كلها جهدوا وهذا حق جهدوا فلما جاءهم معرفوا كفاروا به تقدم معنا والثاني أمر القبلة خاصة على السياق يعني قاله سد ومقاتل وهذه النقطة لابد تلاحظها في التفسير أن من أسباب الاختلاف في التفسير السياق بمعنى ماذا برات واحد يراعي السياق فيقول باعتبار السياق قولا محددا وآخر يطلق الكلام يعني الخلاف كما يسمى بين الخاص والعام هذا ليس خلافا على التحقيق لأنه ليس تضاد يمكن الجمع فهنا لما, لما يقول الله عز وجل وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق لا يعلمون الحق تقدم معنا الحق ما هو بعض يقول الجنس جنس النبوة والنبوة فيها شريعة ومنها القبلة فذا عام بعضهم يقول لا القبلة إذا هذا أخص والأخص لا ينافي العام هي القاعدة كذا الأخص في التفسير لا ينافي العام يدخل تحته يعني طيب وفي قوله تعالى وهم يعلمون وإنه فريق منهم ليكتمون الحق وعالم منهم وهم يعلمون هذه جملة حالية يعني حال كون يعلم يكتم وعالم كتمان يعني بمعنى الجهد والصعّة وهو عالم بالحق في نفسه قال قولان حدومهم يعلمون أنه الحق الثانيهم يعلمون ما فيه أو ما على مخالفته من العقاب. قال قولوا تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين قال قولوا تعالى الحق من ربك أي الحق من ربك واضح. والممترون الشكون والخطاب عنه يعني أصل الامتراع والشك فيقول ربنا لنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الممتعين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في كون أن هذا من الحق وضع. لكن زيادة اليقين نعم هذا زيادة اليقين لأن الأمر قد يكون للتثبيت وقد يكون للإنشاء وقد يكون للزيادة كذلك النهي بمعنى تأتي الشخص مثلا يكون يعني كما يقال مثلا لم يأكل فتقول له لا تأكل فهذا لا تأكل تحتمل إما أنك أثبت على عدم الأكل ازدد من الصبر على عدم الأكل وإما كف عن الأكل فهمت؟ يعني هو أكل ثم تقول لا تأكل فهي إما الإنشاء والزيادة والتنثبات والمخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهل التوحيد الايمان هم ولا يشكون تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هذا الله وأعظم المهتدين هو نبينا عليه الصلاة والسلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن فأول المؤمنين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه فلا تكونن من الممترين هو لم يشك ولكن ازدد في يقينك فيمدح ثم تخويف بغيره لمن قد يطر عليه الشك من أهل النفاق بعد ذلك فيمكن يشك شخص في أمر القبلة أو كذا في تخويف إذا كان هذا والوعيد إذا قلنا أنه وعيد يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس علما بالله فكيف بمن دونه طبعا هذا أصلا في كل خطابات التي جاءت في القرآن مخاطبا بها النبي عليه الصلاة والسلام هو من دلائل النبوة أيضا نضيف لهذا من دلائل النبوة العقلية في إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والنهي الأمر والنهي لماذا؟ لأن الذين كتبوا واختلقوا إذكا وزعموا أنه من عند الله وقالوا اوحي إلينا ولم يوحى لهم شيء لا يوجد في كلامهم خطاب لهم إنما تمجيد ومدح فقط وذكر ما مآثر ومناقب لكن لما ننظر في القرآن نجد أن الله عز وجل يرفع شأن نبيه بالرساله ويبين فضله وينوي ويفخن قدره صلى الله عليه وسلم ثم يأمره وهو أول المؤتمرين فإذا أمر بالتوحيد أمره فإذا نهى عن الشرك نهى وهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام يعني خطاب الأمر والنهي للنبي دليل على أنه من الله أي أن له آمرا فهمت؟ قالت عائشة رضي الله عنها لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا في جنس احتجاج لنبوة عليه الصلاة والسلام قالت لو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فهذا كله دلاء على صدق نبوته وبما جاء به من ربي تبارك وتعالى أن الله يخاطبه قل فلا تكون من المنترين اذا أنت لما ترى سيد الخلق وأكرم الناس منزلة عند الله عز وجل دقيقة إهواني فقط أرجع لكم قل فخطاب الأمر والنهي هذا يبين تحقيق عبوديتي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا فلا تكونن من المنتنين ثم قال سبحانه وتعالى أبو العالي يقول في تفسير ابن بي حاتم عند قول إليه فلا تكونن من المترين يقول لا تكونن في شك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة الأنبياء من قبلك وكانت قبلة الأنبياء من قبلك قول تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير قول تعالى لكل وجهة أي لكل أهل دين وجهة المراد بالوجهة القبلة قال ابن عباس في آخرين يقال وجهه ووجهة قال الأوفيان ابن عباس لكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل الأديان يعني بذلك أهل الأديان أن يقول لكل قبلة أو لكل قبلة يرضونها وجهة الله حيث توجه المؤمنون إذا الوجهون من الجهة والتوجه وقال أبو العالي لليهودي وجهة هو موليها وللنصراني وجهة هو موليها وهداكم أنتم أيها الأمة الموقنون للقبلة التي هي القبلة روي عن مجايد وعطاء الضحاك والربيع بن أنس والسد ونحو ذلك ونحو هذا, أو نحو هذا وقال مجيد في الرواية الأخرى ولكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة إذا لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فاقراعه هو مولاها سبحانه وتعالى أنه المشرع يأمر وينهى فهو وإذلك هذه الآية شبيهة بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم يعني بالأمر والنهي واضح فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا قالوا هو ثلاثة أقوال أحدوا أن ترجعوا إلى الله فالمعنى هو الله موليها إياهم يعني هو الذي وليهم إياه سبحانه بالأمر والنهي أي أمرهم بالتوجه إليها والثاني ترجع إلى المتولي نفسه فالمعنى هو موليها نفسه فيكون هو ضمير كل. واضح. والثالث يرجع إلى البيت. قال ومجد أمر كل قوم يصلوا إلى الكعبة. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات أي بادروها فاستبقوا الخيرات أي بادروها قال قد لا تغلبوا على قبلتكم لا تغلبوا على قبلتكم طبعا هنا السباق للخيرات قد جاء قيده السياق كما ترى. وإلا السباق الخيرات عام. الأليف واللام هنا للجنس تفيد العموم كل الخيرات وأعظمها التوحيد وتعادل عن الشرك ثم في شأن الصلاة فالاستجابة إليها والاستباق في أول وقتها ثم منها القبلة لا تغلبونها على قبلتكم لذلك ابن زيد في تفسيري عند ابن جرير قال الأعمال الصالحة يعني هذا ماذا تعمين فاستبقوا الخيرات تعميم فلذا قلت لكم دائما لاحظ هذا الملحظ يعني أن بعض السلف يفسروا شيء بجنس العام وبعضهم يفسروا بجنسه الأخص الأخص لا ينافي العام فإذا وجدت يقول فالسابق الخيرات القبلة وبعضهم يقول الأعمال الصالحة لا تنافي لأن القبلة من الأعمال الصالحة قال ربنا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا قال ابن عباس وغيره هذا يوم القيامة هذا يوم القيامة يعني يجمعكم سبحانه بحمده وقال هنا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم لأن الناس يصلوا متفرقين يعني واحد في الشرق واحد في الغرب واحد كذا وكلهم يستقبلون كعبه واحدة أو قبله واحدة واضح فالمعنى أن الله عز وجل كما تفرقت أبدانكم في الصلاة وتشتتتم في الأرض كل في موضعه، ثم تستقبل قبلا فهو قادر جل على أن يجمعكم جميعا هؤلاء المتشتتون في الأجساد والأبدان، فيجمعكم في أرض واحدة. واضح؟ هذا من الصميم نحن بالقياس الاولى أو بالحجة العلا. وهذا جمعي على أمر ماذا؟ على أمر البعث. على امر البعث لأن المعنى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا كأن سأل سأل لماذا؟ العلا فقال إن الله أي لأن الله على كل شيء قدير، فهو يأتي بكم جميعا. طيب. قال الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وهذا تأكيد الأمر السابق استقبال كعبة وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل ومن حيث خرجت شوف تأكيد الثالث ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ونوى من حيث غرجت إذن هذه الثالثة طبعا تكلم الناس في معناها قالوا الأولى هي للمقيم والثانية هي نعم لمن استقبل الكعبة بعينها والثانية للمقيم الذي يتوجه لها ولم يستقبل عينها وبعضهم قال الثالثة هي للمسافر وهي أظهر في المسافر شوي الثالثة لاحظ ومن حيث غرجت فولي وجهك شطرة المجزة بالحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرة يعني حيثما كنت سواء كنت عند المسجد فتستقبل عين الكعبة أو كنت خارج الكعبة أو خارج مسجد الكعبة فهنا حيثما كنت فعليك استقبال وجيتها وهذا قول علماء هذا العلم واضح أن الاستقبال الجهة كما حكى الترمذي في حديث ما بين المشرق والمغرب قبل هذا قول أكثر العلماء طيب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فول وجوهكم شطره أي ناحيته واضح قال الله عز وجل ألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمة عليكم ونعلكم تهجدهم قال قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطرا للمسجد الحرام فإنه تكرير تأكيد ليحسم, أو ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسلمين أبدا إلى قبلتهم وهذا له سبب نزول عن نشر إليه قول تعالى لا يكون للناس في الناس قولا أحدهما أنهم أهل الكتاب يعني عام أريد به الخاص أهل الكتاب الناس ليس كل الناس ولكن فئة من الناس مشركين هم أهل الكتاب قالوا ابن عباس وأبو العلية وقد شدوا مقاصي والثاني مشرك العرب يعني الوثنيون هالمكة رواه سدي عن أشياخه والله فمن قال بالأول قال احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تركت قبلة بيت المقدس إن كانت ضلالة فقد دنت الله بها وإن كانت هدى عن يريدون التلبيس وإن كانت هدى فقد نقلت عنها وقال قتادة قالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبي ودين قومه وضع لما استقبل وضع لما استقبل آآ طيب. لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومن قال بالثاني قال احتجاج المشركين أنهم قالوا قد رجع إلى قبلتكم ويوشك أن يعود إلى دينكم وتسمية باطلهم حجة على وجه الحكاية عن محتجبه، به كقوله تعالى حجتهم دا عند قال وتسمية باطلهم محجة على وجه الحكاية عن المحتج به كقوله تعالى حجتهم داحظة عند ربهم وقوله فره بما عندهم من العلم قوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم قال ابن عباس فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة واخشوني في تركها وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا قال ابن بحات مروي عن مجيد وعطاو الضحاك والربيع بن أنس وقتدوا السد نحو هذا وقوله تعالى وليأتم نعمتي عليكم عطف على لألا يكون للناس عليكم حجة طبعا هو قال تقدم أن سميت حجة من باب أنها ماذا احتجوا بها وإلا هي ضحضة وليست محلا للاعتبار أي ولأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها ولعلكم تهتدون إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها روى مسلم في الصحيم حديث أبي هريرة وعذيفة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد وكان للنصارى يوم الأحد فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا يوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلق. قولوا تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون تعلمون قولوا تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم معلقة بقوله فاذكرون وقد معناه عن علي بن عباس ومجاهد المقاطي والآية خطاب لمشرك العرب والكتاب القرآن والحكمة السنة فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون قولوا تعالى فاذكروني قال ابن عباس بن جبير أذكروني بطاعتي اذكركم بمغفرتي وقال الحسن البصري وابو العالي والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعذب من كفره أسأل الله العافية قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أولوا تعالى أيه والذين آمنوا والسعيين بالصبر والصلاة سبب نزولها أن المشركين قالوا سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا فنزلت هذه الآية قالوا مقاطع وقال ابن عباس سعين على طلب الآخر بالصبر على أداء الفرائض وبالصلاة قولوا تعالى ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قولوا تعالى ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات سبب نزولها أنهم كانوا يقولون لقتل بدر وأحد ما تفولان ببدر وما تفولان بأحد، فنزلت هذه الآية. قالوا ابن عباس كما جاء في صحيح مسلم إن الأرواح الشهاد إن أرواح الشهداء في حواص طير خضر تسرح في الجنة حيث شاة، ثم تؤي إلى قناديل معلقة معلقة تحت العرش. فطلع عليهم ربك الطلاع فقال ماذا تبون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ثم عاد اليه بمثل هذا فلما رأوا انهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول رب جل جلاله إني كتبت أنهم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 طبعا قال هنا و... نعم وفيما أريد بهذه الآية أربعة اقوال أحدها أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاص، والثاني أنهم أهل مكة والثالث أن هذا يكون في آخر الزمان قال كعب يأتي على الناس زمان لا تحمل النخل إلا تمره يعني من البلاء، والرابع أن الآية على عمومها يعني في كل زمان ومكان حسب ما قدر الله وقضى جل جلاله سبحانه وتعالى قال فأما الخوف، فقال ابن عباس وهو الفزع في القتال وهو فزعوا في القتال نعم. قيده بالقتال والجوع قال المجاعة التي أصابت أهل مكة سبع سنين. يعني بالجذب والقحط. ونقص من الأموال ذهاب ونقص من الأموال أي ذهاب أموالهم. والأمفس بالموت والقتل الذي نزل بهم. والثمرات لم تخرج كما كانت تخرج سبحان الله قالوا انا لله يريدون نحن عبيده يفعل بنا ما يشاء سبحان وتعالى وإنا إليه راجعون يريدون نحن مقرون بالبعث والجزاء على أعمالنا والثواب على صبرنا قال سعيد بن جبير لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئا لم يعطه الأنبياء قبلهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون قال ولو أعطيها الأنبياء لاعطيها يعقوب إذ يقول يا أسفى على يوسف يعني كانه يريد أن يشير أن هذه الأمة اختصت بهذه الكلمة كلمة استرجاع عند المصيبة ولذلك جاء الفضل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك من قال سعيد بن جبير الصلوات من الله المغفرة أولئك هم المهتدون بالاسترجاع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نئمة العدلان ونعمة العلاوة. أجمع. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا فيما يتقرر في هذا الجزء. سال الله تبارك وتعالى يفعني وياكم بالقرآن العظيم ويجعلني وياكم من أهله حقا وصدقا. إنه الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وعلى آله واصحابي اجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا